فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون استشار حول الملأ حوله وكبراء القوم وسادتهم وأعوانه وخاصته ماذا يمكن أن يفعل مع موسى واغراهم به قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فيزول سلطانكم وتذهب أموالكم وهكذا قال لهم ان موسى يريد أن يستجلب قلوب الناس وان تكون له شعبيه عندهم وان يكثر اعوانه ويكثر انصاره واعوانه واتباعه فينقلب عليكم في دولتكم وياخذ منكم البلاد فاشيروا علي ماذا اصنع به وقد تحير فرعون حقيقة لما رأى العصا واليد المعجزة وأصابه الخوف ولذلك فإننا نرى هنا في هذا الموضع أنه قد زال عنه ذكر الدعاء للألوهية والربوبيه وذهب شيء من الكبرياء بل بلغت به الاستكان والضعف أن يقول الملأ وهم المفترض عند أنهم يعبدوه يستأمرهم يقول فماذا تأمرون فماذا تأمرون وهذا من فرض الدهشة والحيره وهكذا تظهر حقيقة المتجبرين المستكبرين إذا قرعتهم فجج الحق فما اي شيء اشار الملك قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم اخر أمر موسى الآن لا تبت فيه حتى تجمع السحرة لمقاومته لم يسير بقتل موسى الآن لأن حجة موسى ظاهرة قوية وله شأن خشو الفتنه وطمعوا أن يغربه السحرة وتنتهي القضية وتسخط حجة موسى فأمر فرعون فعلا. بجمع كل خبراء السحر في مصر سحار عليم وليس ساحر فقط سحار عليم جمع من أنحاء مصر ليقابلوا موسى ولعلهم يغلبوه وكانت مثورة الملأ لفرعون واستجابة فرعون من تسخير الله وتدبيره لكي يجتمع الناس ويروا بأنفسهم هذه المعجزه من الله كيف تغلب سحر السحرة وتقوم الآية والحج على الخلق ولما جاء السحرة وجمعوا له من أنحاء البلاد وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم هو الان يحتاجهم كيف لا يعطيهم الأجر العظيم قال نعم بل وليس فقط الأجر الكبير أعطيكم قال وإنكم إذن وإنكم لمن المقربين فسأجعل لكم الأجر وسأجعل لكم المنزل الرفيع لدي وذلك ليحثهم ليحثهم على بذل أقصى الجهد لإظهار السحر من عندهم لعلهم يغلبون موسى وهكذا أتباع الطغاة يخدمونهم على طغيانهم وفجورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا والطغاة يعلمون ذلك فيعطوا من حولهم ليبقوا في خدمتهم وتبعيتهم لهم وجاء يوم المنازلة وهكذا قالوا لموسى اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلك إذا ظننت نفسك أنك ساحر قدير سنأتيك بسحر اسحر من سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا اذا كنت تريد المناظره حدد اليوم نجتمع نحن وانت ونكون في مكان واحد مكانا سوا لكي يكون هناك انصاف مكانا قريبا منا قربه منكم مكان مستوي. قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد. هذا اليوم يتفرغ فيه الناس من أشغالهم. انظر إلى اختيار موسى للموعد. فهو يريد أن يأتي أكبر عدد من الناس. موعدكم يوم الزين يوم الزينة يوم العيد. الذي يتفرغ فيه الناس ليحضروا موعدكم يوم الزينة وأن يحسر الناس ضحى أن يجتمع الناس في هذا المكان في وقت الضحى الوقت الذي يكون فيه يكون فيه نور النهار من أحسن ما يكون فهو منتشر لكن ليس مؤذي للعيون ليست ليس الشمس بلغت الحرارة الكبيرة ضحى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى هذا الوقت الذي يرى فيه الناس كلهم الآية بأوضح ما يمكن بأوضح ما يمكن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هذا ما يريده موسى وهذا ما يريد كل داعية أن لا يحال بينه وبين الناس أن يفتح له المجال لتبليغ الناس الدين وأن يحشر الناس ضحى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اذا حشر الناس لم يكن فرعون ومن معه يدركون أبعاد هذه القضية وإلا كان منع موسى من الاقترار من الناس ما جمعوا له الناس لكن وقيل للناس هل أنتم مستمعون لعلنا نتبع السحره إن كانوا هم الغالبين إذن حدد المكان والزمان وهذه مهمة جدا في أي مناظرة وفي عالم الدعوه المكان والزمان يوم الزينة وقت الضحى واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم وبلغ بعضهم بعضا وقال قائلهم هل أنتم مجتمعون وحصل الحث من كل أحد على الحضور لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا واجتمع الناس وجاءوا من كل مكان في البلد في وقت الضحى في يوم العيد وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف أكابر دولته ووقف الناس يمينا وشمالا وأحاطوا بالساحة وأقبل موسى متوكئا على عصاه ومعه أخوه هارون لاجئين إلى الله عز وجل ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في اجاده عملهم في هذا اليوم ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم والداعية يحاول يحاول الى اخر لحظه يقول موسى للسحره ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ولكن اصروا وركب رؤوسهم كيف لا وهم يطمعون فيما عند فرعون من المال والمكانة فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى. صار هناك بينهم نقاش بين السحرة ربما يقول بعضهم هل هو نبي ليس بنبي هل هو ساحر ليس بساحر ولكنهم أسروا هذه القضية لان النجوى تعني المساره وهكذا اتفقوا فيما بينهم واسروا النجوى على هذه المنازله لموسى عليه السلام واجمعوا كيدهم وضموا سحرهم بعضه الى بعض وهكذا اتوا صفا مصفين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفه وقد افلح اليوم من استعلى الذي يفوز اليوم لا شك انه سيعلو امره قالوا اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى من الذي سيبدا وبحكمه الداعيه قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون حلفت غير الله بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بدأت المعارضة وبدا التحدي وكأنهم غير ابهين من الذي سيبدا قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا ألقوا ما أنتم ملقون اختصر لهم القضية هنا فالقوا وقالوا بعزه فرعون <تصفيق> يعظمون فرعون ويتبركون باسمه بدل ما يقول لاحد باسم الله هؤلاء قالوا بعزه فرعون ويحلفون بعزه فرعون انهم هم الغالبون الحقيقه ان السحر الذي القوه لم يكن شيئا لا قيمه له كلا قال الله تعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تفاعل فعلا ان هناك حيه افاعي فاوجس في نفسه خيفه موسى لا يظن النظام ان موسى خاف من حياته لا لكن موسى خوف هنا خوف اشفاق وليس خوف رهبة من الحياة التي ظهرت كما ظنها الناس حياة لكن موسى خاف أن الناس ينخدعوا بهذا السحر فيتبعوا السحر ولذلك قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني انغلب لك لا تخف مما صنعوا الناس لن ينخدعوا بهم أنت ستفوز وأنت ستعلو وأنت ستغلب إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك فالقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى موسى عطاء فإذا, فإذا هي تلقف ما يافكون يعني تختطفه وتجمعه وتبتلعه فلا تدع منه شيئا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ظهر الحق وبطل سحر السحرة من هو اخبر الناس بما حصل الآن من معجزة موسى السحرة لما رأى السحر انقلاب عصا موسى إلى ثعبان ثعبان حقيقي هم يعرفون السحر هم خبراء السحر فالآن تأكدوا أن هذا ليس سحر أول ناس يعرفون الحقيقة السحر وعرفوا أنه معجز من الله وبرهان ساطع على أن موسى رسول رب العالمين ولذلك خر ساجدين معلنين إيمانهم بالله ربا وبموسى رسولا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون تأكيد يعني لأنه رب العالمين يمكن يظن فرعون انه هو المقصود لكن أكدوا قالوا رب العالمين نقصد رب موسى وهارون فكان إيمانهم امرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا من عذر وحجة دامغة على أن عيسى على أن موسى رسول من رب العالمين الذين استنصر بهم فرعون هم صاروا الآن غجة الذين اتى بهم ليعينوه انقلبوا عليه وسجدوا لله رب العالمين فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله ولا هو راى مثل المشهد هذا من قبل من نفسه ولا تصاغر فرعون صار بهذا الحجم مثل ما حصل في هذا اليوم. لكن الطغاة ولو قامت الحجج وأفلسوا من المناقشة والمناظرة ما عندهم ما يقابلون به في الحجج يلجؤون إلى ماذا؟ القوة والبطش. القوة والبطش وهكذا. شرع يتهدد ويتوعد ويقول بمنطق سخيف جدا آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني كأن دخول نور الإيمان إلى القلب يحتاج إلى إذن من يعني كيف يدخل الإيمان في القلب بدون إذني؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم هو الإيمان يعني ينبني على استئذانات وعلى أخذ رأي فلان وعلان أو هو شيء يقنفه الله في قلب من يريد فجأة الله عز وجل إذا قذف الإيمان لا يحول بينه وبين قلب شيء مهما حطيت من حواجز وحوائل ما يمكن فيأتي هذا المتكبر المتجبر الطاضي يا فرعون ليقول آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني لا بد مني أول قبل الإيمان يعني كأنه سيأذن لهم لو استأذنوه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر طبعا الآن أول ناس يعرفون كذب فرعون منهم السحرة لأنهم يعرفون أن ما التقوا بموسى من قبل هذا أول ما يروه الآن كيف يصير كبيرهم الذي علمهم السحر ومتى علمهم اصلا متى تلتقى بهم حتى يعلمهم ولذلك زاد السحر إيمانا وعرفوا أن فرعون كذاب وأنه ليس بإله وأن موسى مرسل من عند الله وأن القضية هذه قضية إلهية هذه من الله يعني هذه العصى وانقلاب العصى حيه هذا ليس من صنع البشر هذه عرفوا الآن الحق الحقيقه ولذلك لما هددهم بالبطش ما استجابوا خلاص يعني هو رسخ رسخ الايمان في القلب رسوخا عظيما ولذلك لما قال وان انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلتعلمون لا عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اجمعين يعني اختار عقوبه شنيعه جدا تقطيع يد ورجل يد ورجل من خلاف ولا ولأصلبنكم أجمعين وأربطكم على الشجر في جذوع النخل ولتعلمن اينا أشد عذابا وأبقى وفي آية أخرى قال فرعون آمنتم به قبل أن اذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها آلا بينكم وبين موسى استفاقية ومؤامرة ومتى موسى حتى يعمل معهم مؤامرة فسوف تعلمون لا أقطع عنكم ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين وهكذا عرفوا كذب فرعون وبالرغم من التهديد لم يزدهم ذلك الا ايمانا وتسليما لقد كشف حجاب الكفر عن قلوبهم وظهر لهم الحق وان موسى مؤيد من عند الله ولذلك كان استقبالهم لقضية التهديد بالقتل البشع هذا قالوا لا ضير يعني كيف تقتلنا ما هم ليست قضية مهمة كونك تقتلنا أيضا لا ضير لا يهم لماذا إن إلى ربنا منقلبون يعني هو المرجع إلى الله الآن أو بعدين الآن المرجع إلى الله لكننا عندنا شيء متعلقين به اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين نحن الان اول المؤمنين في موسى هذا ما نتقرب به الى الله اننا اول المؤمنين ونرجو ان الله يغفر لنا بسبب إسراعنا للايمان اذا لا ضير ولا ضرر فيما تهددنا به ولا نبالي به إن مرجعنا إلى الله لا يضيع أجر من احسن عمله إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وهذه قضية تحتاج إلى مغفرة لأن السحر من كبائر الذنوب العظيمة والذي يظهر أن فرعون نفذ التهديد وأيضا حتى يخيف الجمهور المتجمع ويظهر ضقشه وكيده وجبروته فقيل إنه قتلهم وطلبهم على النيل ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء أصبحوا فجرة سحرة في الصبح وأمسوا في المساء شهداء بررة ممكن الهداية تدخل إلى القلب فجأة ممكن كما حصل هنا وممكن تدخل على مراحل جبير بن مطعم تأثر من آية أن خلقوا من غير شيء من خالقون في معركة بدر بعد المعركة لما أخذ أثيرا لكن ما أتمنى في فتح مكة بالتدريج وشاهد مشهد خبيل بن عدي يعني مر عليه مشاهد تأثر تدريجيا حتى أسلم في النهاية وبعض الناس مباشرة مباشرة يسلمون استحر بسرعة أسلم إذا الله عز وجل يهدي من يشاء وإذا هدى إذا هدى شخص لا يستطيع أحد أن يضله ولذلك لما هددهم فرعون قالوا له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا أفرغ علينا أفرغ علينا صبرا ليس فقط صبرنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فهم يريدون الخاتم الحسنه ويريدون من الله أن يفيض عليهم الصبر من الصبر صبرا واسعا ويفرغه عليهم افراغا ويثبتهم على الإيمان كما يفرغ الماء من القرب كذلك يفرج عليهم صبرا هذا ما يريدونه وأن يثبتهم حتى يموتوا مسلمين وقالوا له أيضا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا شوف لاحظ الحلف الآن وكان من أول بعزة فرعون وإيش صار الآن الحلف والذي فطرنا بالله على أحد الوجوه تفسير الآية قالوا لن نفضلك ونفضل السلام منك على ما رأينا من حجة الله ولن نختارك على الهدى واليقين بل سنختار الهدى واليقين فاقض ما أنت قاض افعل ما شئت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني هو أنت هتعيش كم هذه الحياة الدنيا فقط ثم تزول يا فرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى خير لنا منك يا فرعون وابقى ثواب باقيه سبحانه وتعالى وهكذا كان الامر وثبت وثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى ماتوا على الإيمان <تصفيق> نلاحظ أن معجزات الأنبياء لها علاقة بما أبدع به قوة قوامهم معي مثلا لما كان قوم سرعون مبدعين في السحر فإن الآية جاءت طاغية على السحر ولما كان قوم عيسى مبدعين في الطب جاءت آية عيسى أيضا تتفوق على طب كل طبيب ولما كان كفار قريش مشتهرين بالقصاحة والبلاغة فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت القرآن الكريم قمة الفصاحه والبلاغه وكذلك نرى في هذه الآيات تخطيط الجاعية المحكم ليصل إلى الناس لأن الصغار في العادة يحولون بين الناس وبين الداعيه وذاك يجب على الدعاة الله أن يفكروا في أحسن الطرق والأساليم التي يطلون بها إلى الناس من قنوات ومواقع ومنابر ومقالات و... الوصول إلى الناس مهم جدا في الدعوة الوصول إلى الناس وهذا الذي يعني حاول فيه الغلام في قصة أصحاب الاخدود الوصول إلى الناس وفرعون في قصه الوصول إلى الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يريد يعني أن يخلوا بينه وبين العرب يدعوهم إلى الله موسى قال ارسل معي بني إسرائيل إذن قضية أن يصل الداعيه إلى الناس هذه الاستراتيجية مهمة جدا في الدعوه لأن أثر الداعي الحقيقي أين هو هو الداعيه لمن جهده يبذل مع من فإذا ظل محصورا محبوسا مقيدا ما وصل خيره إلى الناس ولا علم الناس ولا استفاد الناس ولذلك فإن من الحكمة السعي في الوصول إلى الناس وان يكون ذلك بالطرق المشروعه لانه ربما يحاول بعضهم الوصول إلى الناس لكن بطرق غير مشروعه طرق محرمه مثلا فما فائدة الوصول إلى الناس عن طريق منبر محرم مثلا ما هذا يفقد مصداقيته لكن يصل إلى الناس بطريق بطريق صحيح مباح شرعي ثم نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى يمكر بمن مكر فكان فرعون يريد أن يحصر دور موسى يحاصر موسى أو لا يترك موسى يؤثر في الواقع لكن كان مكر الله لفرعون عظيما عندما جمع فرعون الناس لموسى وصارت القضية مشت بطريقه ما خطرت لبال فرعون أنه, أنه, أنه سيحدث هكذا ثم نلاحظ هنا أن استجابة الناس للحق متفاوتة فبعضهم قد يستجيب فورا وبعضهم قد يستجيب على مراحل ولكن إذا كان دخل الإيمان القلب خلص وكذلك الإيمان إذا خالطت فشاشته القلوب لا يمكن أن يخرج ما دام خالطت فشاشته القلوب يثبت صاحبه وكذلك. فإن إظهار الإيمان فينا يحسن الإظهار فينا يكون الإظهار مهما من الحكمة كما قد يكون كتم الإيمان احيانا من الحكمة وكان إظهار السحر لإيمانهم فيه المصلحه الكبيره ولو قتلوا وكان كتم مثلا الرجل المؤمن من آل فرعون إلى حين مصلحه حتى رأى أن مناصره الرسول تقتضي أن يصرح وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلاً يقول ربي الله موسى المسألة إلى قتل موسى فهو الآن نظر أن يضحي ولو ضحى بنفسه من أجل نجاة هذا الذي يحاول, يحاول وقيل إنه قد آمن بموسى عدد كبير عند فصول مشهد السحرة هذا ولذلك فإن التضحيه بعدد قليل مقابل أن يستدي جمهور كبير حكمة هو قضية الإعلان والكتمان تعود إلى المصلحة إذا كانت المصلحة أكبر في الكتمان كثمت وإذا كان المصلحة أكبر في الإعلان أعلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب بمكة كان بعض أصحاب أمر أصحابه مكتوما حتى حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ومثلا من الفترات كانت في مكه سريه حتى ظهر عمر وحمزة يعني حتى أسلم حمزة وأسلم عمر صار في جاهر أكثر وإعلان أكثر وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعض اصحابه أن يذهب من مكة يقول لعمر بن عبسة إذا سمعت أني قد ظهرت تاتي يذهب الآن وكان بعض الصحابة يسرون بإيمانه تلافيا للقتل أو تلافيا للتعذيب الذي ليس من ورائه الآن فائدة في إظهار الدعوه ولذلك فإن هذه القضية تعود إلى المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية ونلاحظ أيضا في هذه الخصة أن على الجاية أن يختار الزمان المناسب والمكان المناسب للدعوة وأن تكون هذه اسلوب المناظ... المناظره من الاساليب المهمه في الدعوه ولياتي الخصم بما عنده اولا حتى يكر عليه الداعيه بالتفنيد لما اتى به والرد على ما اورده وياتي بما عنده من الحجج يكون هذا أوقع في قلوب الناس دعهم ياتون بما عندهم اولا استفرغ ما عندهم ثم كر عليه بالرد واخرج ما عندك ليكون ذلك أوقع في قلوب السامعين والمشاهدين نلاحظ في القصة أن سرعون كان حريصا على أن يتهم موسى بقضية السعي للسلطة تريد السلطة تريد ان تتملك تريد أن تخرجنا من أرضنا تريد أن تنازعنا ملكنا تريد أن تستولي على كذا تريد أن الناس تريد. إذن هو حريص أن يرمي الداعيه بشيء دنيوي حتى يفخذه مصداقيته عند الناس لكن موسى عليه السلام كان حريصاً في الرد عليه ونلاحظ أيضاً أن اعطاء الفرص المتكافئه في المناظرات مهم <تصفيق> لأنه قد يحصل أن بعض المغرضين يدعون أهل السنة وأهل البدعة المناظرة ثم لا يعطوا أهل السنة الوقت الكافي للكلام ويعطوا أهل البدعة الوقت كله أو أكثره ويقاطعون أهل السنة أثناء الكلام ويتركون أهل البدعه بلا مقاطعة ففي النهاية لا تظهر الحقيقة كما ينبغي، ولذلك الداعي ينبغي أن يكون حاذقا في قضية الموافقه على المناظره وعدم الموافقة بحسب الشروط قالوا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وكذلك <تصفيق> فاننا ايضا نلاحظ من هذه النقطه بان الحق يقضي على الباطل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وان على الداعيه ان يثق بالحق الذي عنده مهما تعاظم الباطل وانتفش يثق بالحق الذي عنده ولولا تثبيت الله الإنسان قد يعني يفقد ثقة بالحق ولذلك من المهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من المؤكد أن موسى وهارون كان على دعاء عظيم لله في هذا المشهد وهما يعلمان أن التوفيق لو حلفا في هذا المشهد سينبني عليه مصالح عظيمة جدا للدعوة فلا بد من اللجوء إلى الله قبل مثل هذه المشاهد والمناظرات والمواجهات لكي يثبت الله أهل الحق في المناظره ولكي يكذب أهل الباطل ويخذلهم سبحانه وتعالى لأنه إذا خذلهم فلا ناصر لهم وإذا أيد الله أهل الحق فلا يستطيع أحد أن يذلهم ونلاحظ كذلك أن دعوة الخبراء الخبراء بالأشياء احيانا قد تكون أسهل من جهة أنهم يفهمون أكثر من غيرهم طبيعة الأمور ولا لها مثلا أحيانا أن بعض أمهر الاطباء وأمهر الجيولوجيين وأمهر الفلكيين وأمهر المخترعين والمكتشفين يكونون قريبين من الحق لأنهم بمهارتهم وحذبهم وخبرتهم إلا ما يعني يلاحظوا أشياء من آيات الله في الكون ولذلك نسمع مثلا أن الطبيب العالم فلان اسلم في مناظره والفلكي المشهور فلان اسلم في مناظره والاختصادي الكبير فلان اسلم في مناظره مما يدعونا نفكر في قضية اسلام المشاهير اسلام المشاهير مهم على الناس يعني توجيه الدعوه للمشاهير نعم ممكن يكون له اثار كبيرة على الجمهور الآن السحره بإسلامهم ممكن تسلم كثير من هذه الجماهير المحتشدة كذلك أحيانا لو نلاحظ يعني لو أسلم أحيانا لاعب لاعب عالمي مثلا أو عالم مثلا مخترع كبير لو أسلم أثرها على الناس وأثرها عالميا أثر إيجابي كبير أكثر من لو أسلم واحد مغمور مثلا فإذا وجد الفرصة لدعوة هؤلاء المشاهير عالميا إلى الإسلام، فإن هذه ستكون سيكون لها أبعاد ونجاحات كبيرة. الآن ما هو تأثير اعتزال الفنانات، مثلا، والممثلين، والحجاب على عامة الناس عندما يرون، عندما كانوا يسمعون المغني فلان كثيرا ومشتهر عندهم؟ ويا يرون مسلسلات التمثيليات الممثل الفلانية مغرمين بها وفجأة يسمعون أن هذه اعتزلت واللاعب هذا اعتزل وقالوا أن ما كنا فيه سخافة واللي كنا فيه من التمثيل والفن تضيع وقات وأنها كانت عبارة عن فسق وفجور مجون نعم وال الناس يتأثرون أكثر ويرون أن يعني فعل هذه الأشياء هي مجرد ملاهي كنا نله بها عن حق هي عبارة عن حواجز استحجز بيننا وبين الحق ولذلك فإن هؤلاء المشاهير إسلامهم يمكن أن يكون فاتحة لإسلام آخرين خصوصا مشاهير الكفار يعني تصور مثلا عندما يسلم شخص مشهور عند الكفار كيف يكون أثر على الكفار خصوصا عندما يكتب تجربته أو يذكر قصته في الإسلام ممكن أثر على جماعات ممكن يسلم آلاف نتيجة الإسلام واحد من المشاهير عند الكفار مثل مالكوم إكس مثلا أو غيره من المشاهير الذين أسلموا هذا مثلا إذا الناس متعلقين به اصلا يحبونه ولو كان من باب دنيوي عندما يسلم فإن مثلا كات ستيفنز مغني بريطاني له جمهور شعبية وفرقة كبيرة وبرامج وحفلات عالمي. لما يسلم ممكن صدى إسلامه يصل إلى ناس كثيرين ولذلك إسلام استحر هنا كان فعلا يعني ضربة كبيرة لنظام فرعون وكان تمهيد لدخول أعداد من هؤلاء من هذا الجمهور المحتشد في دين الله سبحانه وتعالى كذلك نلاحظ أهمية التبات على الحق يعني ولو الإنسان هدد بالقتل لا ضير إنا إلى ربنا مقربون أقضي ما أن تقام خلص الإيمان إذا دخل في القلب ما تهديد بالقتل بالصلب بال تقطيع الأيدي والأرجل يعني إيش؟ خلص مسألة تجاوزت الآن قضية يعني هذه الدنيا والتعذيب واي شيء سيحدث فيها مؤقت يعني إنما هي صبر ساعة يعني صبر ساعة ثم يرحل الإنسان إلى, إلى, إلى, إلى رضا الله سبحانه وتعالى إلى جوار الله عز وجل يصير عند ربه مكرما معززا فالعملية خلود في الجنة إلى أبد الآبدين يستحق أنه بل إن الإنسان يعني يضحي من أجله بحياته. فكان ماذا أن تقطع ايدينا وأرجلنا وتصلبنا و... وهذا الذي حصل فعلا عند هؤلاء السحرة رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا على ثباتهم وعلى ما قدموا لدين الله ولمناصرة موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم